Yeah. bang fang قَوْمَ فِى مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٌ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إن الله سميع بصير عِنْدَمَا مَا بَيْنَا أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِذْ لَمَّا يَجْعَلُوا لَهُ مَعْبُودًا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ان اي و ان اتفقوا ما على قلب قد من حري وغداء على الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله neom